مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء رب وكم من تكتبان ولله للجوار المنشاء في البحر كان اعلا فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قُلْ مَنْ عَلَيْهَا فَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هو فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ إِلَٰهِكُمْ تُكَذِّبُونَ بِكُم مَتُ كَلِبَان سَنَفْرُلَنكُم أَيُّ غَثَّ قَالَن فَبِأَيِّ آنَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِالسُّلْطَانِ فَبِأَنَّىٰ يُؤْرَبُكُمْ أَنْتُمْ كَذِبًا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ شُوَاغٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانٌ فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّ مَنْتُ كَنبًا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وِرْدًا كَدْهًا فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ ஆனா ইরபிகு மாந்துக்கன்